جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون 119. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 110. إنا كذلك نجزي المحسنين 111. يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون